السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عدنا بفضل الله تعالى الى الحديث عن اللعبه الكبيره المسمى بلعبه الامم المتحده التي شكلها اليهود من بروتوكولات ابالسه صهيون التي وضعوها قبل قرن مضى او من 118 سنه بالضبط نفذوها في هيئه الامم وهيمنوا عليها وأصبحت هذه الهيئة بميثاقها المسمى ميثاق الزور والقانون الدولي الظالم قانون البلطجه والطغيان قانون الفتوات والشيوخ الغفر مع العمد الطاغوت الظالم الذي يقود دول العالم والكل يعني يساق وكانه يعيش في هذه المنظومه شاء ام ابى حتى لو رفض ميثاق اللي حطينه ميثاق ظالم ازاي تتصور مثلا ان يبقى فيه حق يسمى بحق النقد دي المعضله الاساسيه اول حاجه حطوها زي شوكه كده في ظهر كل الدول سكينه غرسوها في جميع دول العالم 193 عندهم اليهود غرسوها وقعدوا بس خليني الدول كلها مشلول سكينه اسمها حق النقد الفيتو وفيتو معناها أنا معترض طالما معترض خلاص حينفزوا اعتراض إنما لو 187 دولة قالت إحنا معترضين اعترض زي ما أنت عايزين ولا لكم أي لازم ده أنتو شوات حرفيش 187 دول آه. تحطوا في الزبالة ولا غرف دهية أنتو بس كده صورة بنكملكوا زي ما يكون أحجار على رقعة الشطرنج إنما كل لو دولة من خمسة اعترضت وكل ناس أقول لك الأول المتحدة بتاكل بمكيالاي ونحن مش عارفين إنها بتاكل بمكيالاي تمها بتاكل بك أراضين لها ليه لما لا تجتمعون وتقولون بئسة الامم المتحدة وتغرف داهي وسننسحب منها يعني دلوقتي الدول العربيه مثلا لو ما ما احناش رايحين للامم المتحده الامم المتحده ديت عباره عن مجموعه من البلطجيه خليكم بلطجيه مع بعض احنا هنسحب منها ايه اللي هيحصل يعني هيضربونا ما احنا واخدين على افان هم قطعنا اشلاء واجزاء وحطن في وسطنا سرطان اسمه الاخوان خوارج العصر هم بقول لك عشان كده هم صنعوا الاخوان صنعوا هذه الجماعه التكفيريه علشان تظل ممزقه حتى لما عملنا الجامعه العربيه يتدخلوا فيها لغايه ما يفشلوا قراراتها في كل ولا كان لها اي دين ده واقع إذا كان حق النقد هنا حق النقد الفيتو ينسف حقوق الإنسان ويصادرها بإفشال كل قرار منصف لحقوق الإنسان فإن له تأثيرا أشد ظلما من ذلك فلو أن الدولة صاحبة حق النقد الفيتو أرادت إبادة شعب أو أمة عن بكرة أبيها وتدمير أي بلد ترغب في تدميرها وباشرت بنفسها ذلك فعلا على صعيد الواقع بعمل عدواني خارج ما يسمى بالشرعيه الدولية زي ما أمريكا عملت في أفغانستان والعراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وزي ما روسيا عملت في الشيشاء أبارت الشيشاء فإنها حسب نساق الزور الدولي ونصوصي تستطيع أن تفعل هذه الإبادة من غير ان تقدر جميع دول الامم المتحده على ايقافها ابتداء او استمرارا او انتهاء 193 دوله او 192 ما يقدروش يوقفوا دوله واحده بس يعني سامحين بحق البلطه ده في العالم لخمسه يضربوا في اي حته ويعملوا اي شيء والامم المتحده كلها ما تقدرش تعمل له حاجه ليه لان لو اجتمع مجلس الام ال 15 دوله وفيهم الخمسه الأعضاء اللي منهم الدوله المعتديه علشان يدينوا الدوله المعتديه فالدوله المعتديه هتقولك لك انا صاحبه حق نقد القرار بتاعكم ده باللوش رميته انا معترض القانون البولتي ده القانون الدولي قانون ازروا البهتان مجلس الامن سيكون عاجزا على اتخاذ مثل هذا القرار لان الدول المعتديه ستستعمل ضده وحق النقد الفيت وبذلك يستمر العدوان ويستمر نسف ما يسمى بحقوق الانسان في لعبة قذره لكن دلوقتي مثلا خلي الدولة مثلا زي مصر بتدفع عن بلدها وبتدفع عن شعبها وجيشها عشان لا يفتت ولا يمزق تيجي تبص تلاقي كلاب الأمم المتحدة ومعهم كلاب الإخوان ينبحون وينعقون مصر بتنتهك حقوق الإنسان مصر لا معرفش فيها إيه منظمة هيومن من زفت بتقول مصر منتهكه لحقوق الإنسان والإخوان يسارعون فيه ويقفون معهم <تصفيق> ويقول لك لا دا أنت منتهكين لحقوق الإنسان يعني أمريكا لما تستخدم حق الفيتو ضد الفلسطينيين مش منتهك لحقوق الإنسان ورح نواجهها قري الحاونة يا أمريكا إنما دلوقتي لا مصر منتهك لحقوق الإنسان وعقوبات وعايزين البلد تخرى ويوقفوا مع الأمريكان خيبكم الرحمن وجعلكم عبرة لكل إنسان وبذلك يستمر العدوان ويستمر نسل حق الإنسان في لعبة قذرة تسمى لعبة الأمم المتحد وما يحدث في فلسطين المحتلة من قبل الصهاين الغاصبين خير شاهد للمبصرين وماذا ينفع المظلوم أن يشتكي في مجلس الأمن إذا كان ظالمه يملك حق النقد الفيتو هذه معضلة المعضلات في مجلس الزوري والبهتان المسمى مجلس الأمم المتحدة تعالى بقى المعضلة الثانية لنقولك مساق الزور مساق الأمم المتحدة عبر عن مساق زور وبهتان وشيء عجيب جدا جدا جدا المعضلة الثانية في المساق بتاعهم تمكين ميثاق الامم المتحده للدول المعتديه من الافلات من القضاء الدولي المزعوم قالوا في محكمه العدل الدولي شرعوه واللي شرعها برضو يهود شرعات طريقه تؤدي الى افلات الدول الظالم من العقوب انما دوله عايزه تمارس سيادتها وتحافظ على وحدتها من التمزق قلوا رئيسها ده ودوه محكمة العدل الدولية ومطلوب لمحكمة العدل الدولية ومنعوه من السفر من جنوب افريقيا عشان راح يشارفه مطابر ايه؟ هي اللعبة وصلت لدرجة من الفجر وقلة الأدب والوقاحة وقلة الحياة ان يبقى كده عين عينك كده لو عايزين تمسكوا يمسكوا أوباما اللي دمر الشعب العراقي امسكوا جورج بوش امسكوا نتانياهو يا امسكوا الناس دي انما الناس دي حلال ان تفعل بالمسلمين ما يشاء وحرام لا يقترب منهم احد ويقتربهم من كل واحد اذا هي لعبه اسمها لعبه الامم المتحده شرعوها واوقعوا الناس في فخهم ووقعنا ونسال الله السلامه في هذا الفخ الكبير يبقى اقول لك الظالم يبقى على حاله بل يشجعوا على مزيد من الظلم فيبقى الظالم ظالما والمظلوم مظلوما في هذا النظام العالمي الخبيث من غير قدره لاي دوله في العالم على التدهور لان النظام الاساسي لمحكمه العدل الدوليه هو جزء لا يتجزا من ميثاق الزور وفيه النص على انه لا يمكن لاي احد ان يتدخل في القضاء الدولي الا اذا رضي الطرفان الظالم والمظلوم بالاحتكام اليه والظالم طبعا صاحب حق النقد لن يرضى لاحتكام العداله لانه ظالم ما دام مخيرا يقبل او لا يقبل هذا الاحتكام لان معه حق النقد الفيتو ده اللي نص عليه النظام الاساسي للمحكمه الدوليه في الماده 36 وثلاثين منه ففي الفصل الرابع عشر الخاص بمحكمه العدل الدولية تقول المدة 92 محكمه العدل عدل ايه اسمها محكمه الظلم والبهتان الظلم والطغيان العدل بتاع الجماعة اللي قاعدين يقولوا احنا متنورين العدل بتاع الليبراليين بتاع توفيق اسمه الحسين ده ولا اسمه, اسمه توفيق الحسين ولا اسمه يوسف الحسين وابراهيم عيسى والأرموطي وجماعة اللي هم قاعدين بيطبلوا لنجيب سورس واللي معاه على فكرة احنا كنا متخللين اليوم السابع جريدة ملاش علاقة بسورس بس على ما يبدو ان السورس ورا كل بلوة في البلاوي اللي بتحصل في موضوع اليوم السابع دي محكمة العدل دولي هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة وتقوم بعملها وفق النظامي الأساسي الملحق بهذا المساق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزى من المصار تقول المادة 94 يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أي قضية يكون طرفا فيه طالما هو خاضع لمنظمة الأمم المتحدة ومحكمة العدل وإذا امتنى أحد المتقادين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة فللطرف الآخر أن يلجا إلى مجلس الامن ولهذا المجلس إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم طيب طيب إذا كان المجلس ده نفسه ما يقدرش يتخذ قرار طالما فيه خمسة كل واحد معه حق النقد والاعتراض أقول لك أنا مش موافق أيبا إذن هذا عهر فبهذا التنظيم الفاسد لعهر القضاء الدولي يسهم الميثاق او ميثاق الزور في تقويض حقوق الانسان بصورة جماعية يبقى ايه الفايدة الميثاق اصلا النص على حقوق الانسان الاساسية وكفلها يبقى حكاية كفل الحقوق وحقوق السلم العام وحقوق الانسان دي مهزلة دي مسخرة دي قلة ادب دي وقاحة ومكر دا النظر وده شأنهم كله شأن هذه المنظمة في منظماتها الخفية التابعة للعمدة والشيخ الغفر المطال نظامهم كيف يعمل لك شعار ربنان الحرب ضد الإرهاب وهم أبو الإرهاب الحرب ضد الدواعش وهم اللي الجبيل الدواعش ولذلك الحمد لله احنا قلنا الكلام ده من قبل وبيننا السعوديه بفضل الله دوله قويه ولا زالت قويه لكن اقول ايه قويه ما احناش غادرين نتصرف معها ازاي هتخرب علينا البترول بتاعنا وتمنعه لانه بيعتبروا البترول السعوديه بترولهم ربنا ادى السعوديه البترول على اساس تبقى هذه الدعوه دعوه التوحيد حج على العباد فعايزين يخطوا عليها فوسائل القضاء الاعلامي كتير هنشوف لسه فيقول لك ايه طب لو دخلنا في مواجهه هنبان وحشين والسعوديين عارفين وبدهم بترول لدفع شرهم وكف الاذى فيعملوا احنا مع السعوديين واقفين مع السعوديين لكن احنا نقدر نسلط مجموعة من الضباع والزئاب على هذا الاسد فنجيب له ضبع أو زئب ينهش فيه في العراق شين ونجيب له ضبع من الخوارج اسمه داعش ده يشد في رجل وده يشد في رجل. ونجيب له كلب من الكلاب ينهش فيه في حزب ال اللات اللي موجود في لبنان وضبع تاني من الخوارج اسمه حماس تبع الإخوان الإرهابيين ينهش فيه وضبعين كماني تحت هناك في اليمن ينهشوا فيه وكلب بينبح في بلد اسمها قطر ينهش فيه ينهشوا فيه كلهم مرة واحدة يسقطوا هذا المخطط بتاع امريكا وإحنا قلنا الكلام ده بالنص قبل كده وده اللي بيحصل الآن وهو طالع في الظاهر حبيبي ويقابل الملك سلمان بالحضن ويقول ما إحنا معاكم وحنوقف ضد الحوتيين وهو بيسلم أسلحة الحوتيين وبيدي معلومة غلط للسعوديين وهو بيساعد الحوثيين وبساعد الناس دي يدينهم القواعد بتاعتهم ويمكنونهم من السلاح وليحنا نحن نحارب داعش والطارات تطلع وترجع فضية أو ترجع ما تعملش أي حاجة خالص بل تساعد ال الدواعش هناك الخوارج بتوع الإخوان في أن كل اللي هم عايزين وتدونهم معلومات استخباراتية وتدونهم كل حاجة وتساعد الشعب أنهم يحتل العراق عشان خاطر يغيروا على الكويت ويغيروا على البحرين ويغيروا على السعودية لعبة مكشوفه وكله ايه الشرعيه الدوليه وقرارات مجلس الامن مجلس الزفت والهيئة الامم وبعدين بيلعبوا لعبه قذره الانف الليبي ليه هو سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ساق لهم شوكه في منظمتهم وسكينا غرس في حلقهم عن طريق بلدنا ولله الحمد مصر فربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الرجل ربنا يحميه على طاعته ويسدده ويوفقه طالما كان رجلا مخلصا لهذا البلد ويراعي الله عز وجل في شعبه بقى زي الشكة في حلقه هم عايزين الموتوبة يصوح الوقت مشكلة مصر ما تقولش لها في اقتصاد ولا في مش عارف موضوع خبات ولا بتاع. هم مشكلتهم الدائمة الآن ازاي يغتالوا المشير رئيس البلد عبد الفتاح السيسي. ازاي يموتوا وازاي يبوتوا الملك سلمان ودي مؤامرات الاخوة حتى انا من شويه ظهرين لسه نصير الخبر طبعا متأكدناش من صحته نشراب اغوبت فيت ابن مرسي محمد بن مرسي عامل تغريدة له نشرها فيتو ان الاخوان رصدين خمسة مليون احمد بن مرسي مش كده ده في التغريدة اللي شفتها جريد فيتو لنشرها رصدين خمسة مليون اللي يغتالوا الملك سلمان الله علم مدى صحة الخبر بس ايا كان الخبر ده موجود على بوابة فيتو هم معروف عنهم كده معروف عنهم الخسه والوطينه ان ده اسلوب امريكا ولما كدبين كده اي والله انا انا اصلا ما حبيتش اذكر الخبر على اساس ان ده خبر من الاخبار لسه تحتاج الى توثيق لكن هو موجود على تويتر بتاع الولد ابن مرسي سبحان الله ليه وما انت عايز ايه ايه اللي انت عايزينه بالظبط بنحاول نسعى على ان المسلمين بقوه واحده لكن الاخوان مش عاجبهم انهم صناعه يهود صناعه انجليز شي العمده والشيخ الغفر بهذا التنظيم التنظيم الفاسد لعهر القضايا الدولي يسمى المساق مساق الزور في تقويض حق الانسان بصوره جماعيه فما فائدة مساق الزور الذي نص عليه حقوق الإنسان أو نص على حقوق الإنسان والأساسية وكفلها ونص على حقوق متساوي الأمم كبيرة وصغيرة ونص على منع العدوان والدول الكبرى الدائمة العضوية أو فتوات العالم وشغفر تمارسه لقد صدق المثل في النظام العالمي اليهودي لهيئة الأمم المتحدة الذي يتربع على عرش اليهود إن يكون حميها حرميها هذا النظام اللي شغال في العالم دلوقتي سواء في المال او في الاقتصاد او في يمين معنا الاخ خالد من القاهرة اتفضل خالد السلام عليكم وعليكم سفرك تسلم في مقارنه سريعه كده من القران يعني بين اليهود وافعالهم وبين فرعون في تطابق غريب قوي على سبحانه وتعالى نعم قال سبحانه وتعالى انك تعاون على اثم وقنع اليهود ولتعلمنا عليهم كثيرا كدهوت ثاني حاجة انه كان من المفتدين على فرعون وقال عن اليهود استظلنا ارضي حرتين وفي ثانيه في الشد الى الان هو قنسيت مشترك بين فرعون وبين يهود سامع الصوت السلطان يا يا يا يا يا يا وقال عن فرعون انه كان من المفسدين وقال عن يهود لتفسدونه نفس الأرض مرتين وقال عن فرعون ودعنا أخيها شيعا وقال عن يهود كلما أوقضوا مارا للحضر هل اليهود ممكن نسميهم فرعون الخلف بما أنه بناء ألفا جعلناهم ثلاثا على فرعون الأول ومثلا للأخيرين فهنا طبعا في أخير الأمر يعني يهود ممكن نسميهم أنا مش الصوت مش واضح يا خالد أنا مش قادر أتابعك إما يكون عيب عندنا في الاستوديو أو في اللي الموجودة هنا أو يكون الخط يعني فان شاء الله عز وجل ما عنيفش الأمر يحتاج إلى تضبيط للصوت الأول عشان نستسمع معنا المعضة الثالثة إغفال ميساق الزور لمبدأ العدالة في أهداف الأمم المتحدة وبديها فمما يدعو إلى السكرية أن الميساق أغفل مبدأ العدالة ليس من أهداف الأمم المتحدة تحقيق العدالة بين الناس أبدا كما لم ينص عليه أيضا ضمن المبادئ التي تسير عليه الأمم المتحدة وعلى ذلك فتحقيق العدالة مش هدف منصوص عليه في أهداف الأمم المتحدة ولا مبدأ من مبادئها هي بيقول لك احنا محافظ على السلم العام والسلام العالمي. السلام اللي يخدم من مش العدل بين الناس لا مع ان ما فيش عدل الا فيما انزله الله الى عباده فيما قسمه الله عز وجل شرعا لما رزقه لما رزق به العباد كونا يعني احيانا الرزق يتفاوت فيه الناس غني وفقير فيه مريض وفيه صحيح معافى في جميل وفي قبيح لكن التشريع بيخلي فيه العدالة اللي تتحقق بين الغني والفقير وحق الفقير في مال الغني مش مصدام الفقراء لصالح الأغنياء زي ما هو النظام العاشين عليه طبعا شفنا في النظام المالي والهيئة الأمم ونظام البنوك والنظام الشغالة في الدول في البنك المركزي وبنوك الاحتياط الفدرالي وغير ذلك ان ده كله لعبة قذرة القصد منها يفضل الناس عايشين في معاناة مستمرة لا تكتن قطع من قضية الابتزاز اللي بتقوم بها كل دول العالم وفي النهاية بيستفيد منها اليهود في بنوكهم فمش حاجة اسمها عدال عند النظام الدولي قل لك السلم اللي أقدر استفيد منه اللي يخدمني أحافظ على السلم اللي يخدمني إن أنا المنتصر آمن اللي معايا حق النقد الفيتو وانتو بره بره اقعدوا على كراسي يا حرفيش وطبعا كل دوله انا اللي انا احسوا كان كل دوله من الدول دي اطرحها هناك المندوب بتاعها قاعد كده معلش اعذروني في التعبير زي ما قولوا عامل ده كده بلاليص قاعد جنب بلاصي في الامم المتحده مية سبعة وتمانين دولة عبارة عن مجموعة بلاليس بياخد منهم عشرة من الغفر علشان يبقوا مشهين مع الشوخ الغفر في مجلس الامن والعمدة طبعا من وراء الكلام ده كله ليس من بين اهداف المساق تحقيق العدالة ابدا عدالة بين الدول او الامة والشعوب مفيش كلمة لكن اعطت في الفقرة الاولى من المساق الأولوي الحفظ السلام والأمن الدولي ونصت عليه يبقى أو ليبقي أباليسة اليهود يتربعون على عرش هيئة الأمم المتحدة وفوق جميع حكام والرؤساء والأمراء والملوك الذين يخضعون طوعا وكرها لحكمهم فإذا تقاطع السلم الذي يحفظ على العلوي اليهود وأتباعهم مع العدالة فلا عبرة بالعدل ولا قيم العدل إنما العبرة بالسلم والأمن العام وذلك السلم هو بلا بلا شك المحافظة على هيمنة القوى أو هيمنة القوي وظلم الضعيف ومن ومن هنا كان سفه من اتفق على اقرار ميثاق الزور لهيئة الأمم المتحدة في أن أول مقاصده هو حفظ السلم والأمن الدولي يبقى كل اللي وقعوا على ميثاق الأمم المتحدة واعتبروا ندش شرعيات دولية أنا بعتبرهم ناس سكارى ضحكوا على نفسهم وعلى شعوبهم أنهم يدخلوا في هذه المهزلة بل كل دولة الوقت تسارع يعني أنتم مثلا في ليبيا الوضع في ليبيا بيقول لك الأمم المتحدة هتعترف بمين؟ هتعترف بالمدة الرابعة ولا التالتة للاتفاقيات اللي بيعملوها في الأمم المتحدة هل هتخلي الإخوان هم اللي يمسكهم ولا تخلي الشعب الليبي هو اللي يمسك وطبعا أنتوا عارفين طالما فقى خراب ليبيا يبقى الأمم المتحدة ورى منها على طول ورى منها اليهود هتخدم إسرائيل وحتخدم اليهود لعبة معروفة يا إخواننا مش محتاجة الكلام كتير وأظن أنها بقت واضحة أوه أوه أو يعني طيب فإزاي أن نحن نوافق على المهزلة دي اللي اسمها الأمم المتحدة دي ونسعى إلى أن نحن كل حاجة ندخلهم فيها. وبعدين ما تقدرش ترفع شكوى الهيئة الأمم ليه؟ لأن الشكوى اللي انت هترفعها الهيئة الأمم هتلف اللفة وترجع برضه للمجلس الأمن ومجلس الأمن في الدول الخمسة دائمه العضوية وكل دولة تقدر تستخدم حق النقض طوله أنا المش موافقة. يعني لعبة عايزين نقول فيها إن هذه صيغة بشكل عجيب فالحقيقة التي لا شك فيها أن اليهود أو أن اليهودي الذي كتب ميساق الزور كتبه بحيث تنتهك حقوق الإنسان قبل أن يجف حبر قلمه يعني صنعها بخبس ومكر ودهاء بحيث أن كل حقوق الإنسان تباد وهو بيكتب في الحفاظ على حقوق الإنسان وما تزال انتهاكات مستمرة حتى هذا وكانت أكبر كارثة إنسانية وابشعها في انتقاق حقوق الانسان المزعومه هي إيجاد المكان الذي يتحكم فيه في هذا الملك المسمى بهيئة الأمم المتحدة مش نيويورك زي ما يقول لك هيئة الأمم المتحدة موجودة في نيويورك وما كانوا عايزين حتى يعقد فيها الملك الكبير بتاعهم اللي بيسوق لهم المتحدة اللي هو رئيس إسرائيل ويكون في مكان يرجع إلى ملك سليمان وعرش سليمان في داخل فلسطين في القدس فينزع شعب كامل أو بلد كامل من شعبها عشان يقعد سيادة العمدة يقعد نتنياهو يتربع على العرش ويخرب جميع دول العالم اللي حوله ويخرب أيضا العالم كله ويقودهم الى حدفهم ده بالضبط اللي بيعمله نتانياهو مع المساد مع المنظمات الخفية اللي بدنا ان احنا نتكلم عنها شوي قبل ما الوقت ينتهي لان الوقت اوشك على ان ينتهي واحنا لسه عايزين نتكلم على هذه القضية كان في مجموعة ملفات فيديو اليهود والنصارى وضع المساق الزر الذي ضمنوا فيه تكريس الهيمنة الكاملة لهم على العالم احتاطوا لذلك من أجل إبقاء هذا الوضع المؤسف واستمراره دون تعديل فجعلوا التعديل نفسه خاضع لاستخدام حق الفيض يعني افرد الدول قالك يا جماعة غيرونا المنصومة فازدانة بتاعكم دي بتعلوم المتحدة فايفرد الدول كلها اجتمعت على تغيير النظام وقالوا لازم نغير بدل ما يبقى خمس دول أعضاء نخلوهم مثلا خمسين ونشيل حاجة اسمها حق النقط ونعمل كذا ونوسع كذا وكل دولة يبقى لها ثلاث أعضاء ولا حاجة في الأمم المتحدة ونغير في التركيبة بتاعة الأمم المتحدة نفسها والمنظرات بتاعتها فلو اجتمع كل الدول واتفقوا على ذلك هل يعتمد كلامهم؟ لا يعتمد إلا إذا مر على مجلس الأمن الحالي المكون المكوم لخمستاشر دولة عبارة عن خمسة من شيخ الغفر بيقودهم العمد ومعهم عشرة من الغفرة فإن وافقوا بدون اعتراض من الخمسة ممكن يتغير المسار طب يفروت دولة قالت لا وكلهم حيقولوا لا خلاص يبقى الوضع على ما هو عليه ويخلي الدنيا تولع في بعضها واللي يقدر يعمل حاجة يعمله ويشوفه هنعمل في ايه وهنقول لك دلوقتي ايه ازلال لشعوب العالم ازلال للرؤساء العالم كل دولة بتاخد على افاق قاعد على كرسي هناك اشرب المية ولا الشيشة ولا اي حاجة هتشرب هتتكلم هتاخد على افاك فيفضل الاعد ساك طيب انت ايه اللي موديك هناك اصلا ايه اللي عادك في وسط الغرزة دي ما يقولك في الامة دلوقتي عامله زي غرزة والناس قاعدين بيشربهم حشيش ومخدرات وقاعدين بيشتغلوا نظام بلطقة في العالم واللي بوزع الحشيش هناك اللي هو بانك ده حالهم بالضبط غرزة الأمم المتحدة سموها كده ما عليش التعبيرات دي يقدر الشعب المصري يفهمها بسرعة الغرزة اللي موجودة هناك أو سموها ايه مش هنقول كبارية وإن كان أمر يسطخ لأن هم هناك رقصين ورقصات كتير برضه ما هناك حقوق النسوان كتير وحقوق المرأة والحاجات دي لكن هي غرزة غرزة الأمم المتحدة اللي عادين بشرب الدخان والحشيش والشيشة هناك انت لما اديك الغرزه دي ايه قاعد هناك ليه بتعمل هناك ايه طبعا التعبيرات دي جامده جدا ولا عمره حد قالها كده ولا عمر حد اتكلم فيها كده واحنا عارفين اليهود هيفضلوا يفوقوا ان أمورهم اتكشفت بالشكل ده العمره كده هيبوس خالص ده كده اتكشف المنظمات الخفيه بتاعتهم وهذا منصت عليه المادة 108 من مساق الزور، مساق الأمم المتحدة. حس تقول التعديلات التي تدخل على هذا المساق تسري على جميع أعضاء الأمم المتحدة إذا صدرت بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية وصدق عليها ثلث أعضاء الأمم المتحدة ومن بينهم جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين ويبقى أن الأوضاع الدستورية في كل دولة. طب مجلس الأمن ده مكون 15 دولة فيهم خمسة فتوات في وبلطجية. اسمهم شوخ الغفر لازم كلهم يتفقوا افرض دوله قالت لا جت فرنسا قالت لا جت بريطانيا قالت لا مش موافقه على العالم كله اتخذه خلاص اضربوا دماغكم في الحيض هكذا ستبقى جميع دول العالم اسيرا اليهود وفتواتهم ما دامت الامم المتحده وميثاقها السخيف قائمين كقانون دولي وكسيف يهودي ارهابي مسلط على شعوب دول العالم ووضع مأساوي في منتال إزلال عار في تاريخ البشرية فيا أيها الناس لقد وقعتم في الفخ طيب خلينا بقى نتكلم على إيه العمدة عامل شويه منظمات سرية واحد يقول يا شيخ بتتكلم عن العمدة وبتحصرها في نتانياهو ده نتانياهو ده رئيس إسرائيل وإسرائيل دولة من ضمن الدول هل ما دي اللعبة كبيرة افهم اما نتكلم عن عمدة اللي بيتحكم في تعيين الرؤساء اللي موجودين في اغلب دول العالم وخصوصا الدول اللي بتمثل شوف الغفر تلاقي اليهود بمنظماتها الخفية وراء الناس دي اقول منظمات خفية منظمات خفية خفية ايوه في منظمات خفية في منظمات خفية ما هو لو هو مكشوف الناس هتبقافه يعني دلوقتي الشيطان الشيطان يرانا ولا نرى ربنا يقول انه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه فانت دلوقتي لو جاي تشرب ما سمتش الرسول قال بيشرب معك الشيطان بيشاركك حتى في الجماع لو واحد يأتي اهله ولا يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا باسم الله فإن لم يسمي الشيطان بشركه في امراضه فيبرد بقى أنت شايفه بقى حقيقة قدامك وبشركك في امراضه ها هتعمل ايه تفضل ولا هتقول لعوزه بلا امشي يا لعين ما سميتش قلت باسم الله هتلاقي معاك مدت ايدك على الطعام أو مخ... مخ فكذلك الحال في عمدة دول العالم اللي بيقودها بيقودها عن طريق منظمات خفية طيب إيه المطلوب؟ نقول بالله من الشيطان استعذ بالله ونستعين بالله في طرد هذا الشيطان والاستعان بالله والاستعاز بالله مشروطة باتباع العلاج اللي ربنا وضعه لك ايه العلاج اللي ربنا وضعه لي اياك نعبد واياك نستعين التزم بشرعه التزم بدينه التزم باوامره التكليفيه هو ده العلاج هقول مثلا ولله المثل قاعد. لما تلاقي طبيب حاطط لك نظام غذائي معين ولا نظام دواء معين فقولك التزم بيه بتلتزم ليه هتفضل عيان لو ما التزمتش فربنا وضع لنا النظام هو ده اللي خرجنا من الورطه دي نزله على محمد صلى الله عليه وسلم وقال بلغوا للناس فهتقول طب عاوني وانت ما التزمتش بالنظام ولا التزم بالنظام وانا لكن انت مخالف لكل اوامر الله وبتقول لا يا رب عاوني زي الجماعه اللي قاعدين يصلوا في رابعه وبيتهجدوا وبيقيم الليل في رمضان انتوا فاكرين رمضان اللي قبل اللي فات لما كانوا قاعدين في, في ربع ورحين يتهجدوا على الكبري بتاع ستة اكتوبر ولا الكبري مش عارف فين وقطعين طريق الناس وعملين صفوف وقال ايه بيتحبدوا وارض ربع المباركة ياخذ سيح على دمك انت هو انت عاي بتقول يا رب وانت مخالف لأوامره نظام خبيث يهودي بالضبط فهنا علشان اليهود يشتغلوا يشتغلوا بخفاء، ففي منظمات سرية بتحكم العالم، ناس كتير بتحاول بقدر المستطاع انها تكشف المنظمات السرية. في تقرير لواحد اسمه نبيل براي في عام 1844 كتب اليهودي ديزرائيلي مايلي يحكم العالم أشخاص مختلفين تماماً. عما يتخيلهم الناس الذين لا يعلمون بواطن الأمور بقولي اللي بيدير العالم ودو... اللي بيدير دول العالم وبتحكم في دول العالم ناس انتوا ما تعرفوهمش مش أوباما اللي بيدير أمريكا وياك تفكروا ان أوباما ده أوباما شخشيخة زي مرسي كده هما اتنين تشابهت قلوبه مرسي كان شخشيخة في ايد الاخواء أوباما شخشيخة في ايد اليهود لعبة هنا. هم اللي ماسكين كل حاجه هنا بوش نفس الكلام بوش ابوه نفس الكلام بوش الحفيد اللي ممكن هيجي بعد اوباما نفس الكلام شخشيخه بس لعبه كده ملكه بريطانيا ورئيس وزراء بريطانيا كلهم شخشيخ حكام فرنسا عباره عن شخليل مش هم اللي بيديلوا البلد لا الورى منهم هم اللي بيتحكموا في البلد مين الورى منهم يحكم اليهود اللي بقوله يحكم العالم اشخاص مختلفين تماما عما يتخيلهم الناس الذين يعلمون بوطن الامور فيما تصور بسمارك وجود قوة غير مرئية تحكم العالم وسمها ما لا يصبر غوره وقرر لا مرتين وجود اليد الخفية التي تدير العالم وهذه القوة الخفية تعتبر خطر غير مرئي لا يدري حتى الساسة والحكام من أين جاء وأين هو ومتى سيفاجئهم ولماذا لا أحد يعلم أو على الأقل لا أحد يفسح عن ذلك فما هي الخفي... القوة الخفية الشيطانية وكيف تشكلت ومتى وما هي عدفة وما هو تأثيرها في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل مما لا شك فيه إن فتح هذه القشرة الطينية من الأمور خطيرة. وليس بمستغرب أن يتجاهل الرجال الدين وأسلزة الجامعات والكتاب والسياسيون عبر العالم حقيقة وجودها لما لها من القوة والنفوذ عبر العالم واللي يحاول أن هو يتكلم يعمل في إيه بيسكتوا أو يلجموا أو يتخلصوا منه ربنا يستر اي أي واحد يتكلم ويحاول يتضحهم على طول يسكتوه يلجموه يخلصوا عليه هنقولك ربنا يا ستور. بس لازم واحد يتكلم هتقول لي لو الكل كده سكت عشان الحياة الدنيا ف هتفضل عبد فيه فكونك عبد ترضى انك انت تبقى عبد فرسول قال تعيس عبد الدينار وعبد الديرا هينغنغوك يدوق فلوس وافقوا الجند من جندهم في صفهم والاخر ضحوا بيه خلي بالكم دلوقتي سياسه امريكا انها تضحي بكل اللي وقف معاه الاخوان ليه واليهود اليهود اللي عايزين يضحوا الوقت بالإخوان ليه الم... لم ينفذوا المخطط اللي متفق عليه وما قدروش يعملوا حاجه ما درتش فشلت في مهم مهمتك مهم كنت شغال معانا في العصابه رصاصه في دماغك ونخلص منك ده النظام الوقت اللي شغال في التعامل مع الإخوان تصفيه الاخوان عشان الاخوان ما يبضحوش المؤامرات لان مرسي لما كان بيهدد يقولك إيه ايه انا هفضح كل حاجه وكان واثق قوي ان الامريكان هيشيلوه وحينقذوه ليه هينقذوه يعني يشيلوه من السجن وينقذوه ليه يقولك أنا انا متفق معهم اتفاقات طابت فقط ما محدش يعرف عنها حاجه غير اوباما وغير مرسي والمستشار المقرب من مرسي والمستشار المقرب من اوباما فلو طلع يكشف الكلام ده حيبين خيانته وعملته وكلام ده طب قول الامريكان نصوص الاتفاقيه اللي بيع سينا كلها موجوده فبيهدد مرسي يقول مرسي مرسي يهدد ويقول لك إيه انا انا اقدر اتكلم كتير في حاجات اسرارنا أضرب ضحبهم الدنيا وأعرف الناس اللي بيحصل فهم بيحاولوا يضحبوا الإخوان الوقت غير أننا بين الحين والآخر تطالعنا كتابات جريئة تلامس أو تكشف جزءا من المصطور ما تلبس أن تخفت وتختفي أو تسكت وإلى الأبد ودي محاولة راجل بيقول نسعى فيها لكشف هذه القوى الخفية الخبيثة الشريرة ودورها في عالمنا المعاصر فكثيرا ما حجبت أو حجبت الحقائق الموضوعية لأحداث عالمية في التاريخ الحديث مش عارفيني حصلت إزاي العملية دي من قبل أيدي خفية عبست بالأحداث التاريخية زي 11 سبتمبر الناس فيه تقالى تقول هو معقوله يعني وسبب اللادن واد فت وخط هروح يجيب طيارات وروح يضرب فالبورجين بسهولة كده عند الأمريكان اللي عندهم أقمار وعندهم أشياء ولا كان فيه لعبة يتكشفت دلوقتي اللعبة كان الناس مش عارفين اللي بيحصل إيه فكان لتاك ذلك أحداث غامضة عجز الناس عن إيجاد تفسير منطقي لها وعن إدراك القوى المحركة من ورائها هذا التعتيم المقصود أو التبرير الخاطئ أو الواهي لأحداث عالمية كانت وراءه دائما قوة خفية تحاول السيطرة على العالم وتحبس عليه أنفاسه ولها مصالح تعلمها هي ولها أيدولوجياتها الخاصة بها ولها طرقها الخبيثة في تحقيق غاياتها والوصول إلى تحقيقها ولها السليب فاسدة هي صنعت مفكريها ومخططيها ولها قوة قادرة على اختراق جدار الدول مما جعل منها قوة مسيطرة ومهيمنة على العالم تعرف الكتاب على تسميتها بحكومة العالم الخفية هذه الحكومة ليس كما تبدر إلى الذهن من أن لها كيان معلن كملوك ورؤساء وحكام الدول والوزراء نحن نقول لا الآن بنقدر لك ان العمدك الكبير اللي بيسوق العالم كله اللي أقصب العالم دول العالم يعني اللي بيسوق دول العالم اللي هو نيتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في إسرائيل اللي بيهيمن على جهاز الموساد وجهاز الموساد بيتحكم في المنظمات السهولية التابعة له في كل مكان في العالم وهي بدورها بيتحكم في الرؤساء والحكام اللي هم بيمسل الشوخ الغفر والغفر اللي تبعهم وكذلك الحرفيش حنقول بعض المنظمات التي تتكون من اصابع ومنظمات وجمعيات وشركات خفيه استخدمت عبر التاريخ ملوك ورؤساء وحكام ومراء ووزراء لتنفيذ اهدافها وكان او كان بعضهم جزءا اصلا من نسيجها او انها تخلصت من بعضهم لوقوفهم في واجه مخططاتها علموا ذلك او جهلوا المنظمات السريه والشريره التي تكون الحكومة, الحكومه الخفيه تتدخل في شؤون البشر منتشرة في أمريكا وأوروبا وتتعامل بالإشارات والرموز ومنها الشركات البترول والدوائر الحكومية والمدنية والدولية وهي تسيطر الآن على النواحي الاقتصادية الداخلية والخارجية ولها شركات كبيرة منها شركات بترولية وشركات تحت مظلة الأمم المتحدة وهذه المؤسسات اللعينة التي أنشأوها للسيطرة على العالم هذه هي أسماء بعضها منظمة الماسونية الروتشيل ديون اللي هم اتبع روشيل اللي مسكت تقريبا نص أموال العالم المتنورون ده برضو منظمة ماسونية خفية ودول أدوار بيقوموا بها ماسونية روشيل ديون المتنورون اللجنة الجانبية التولسيه ايه هي اللجنة الجانبية التولسيه اللجنة دي موجودة في الأمم المتحدة مقرها الآن في الأمم المتحدة في الدور الأرضي وأي واحد يرى مقر الأمم المتحدة يستطيع أن يرى مكتب هذه المنظمة دي منظمه يهودية صهيونيه خفية للعمدة بتتحكم في الدول الأعضاء وتقدر تتاثر على كل واحد قاعد بحجم الشيشة اللي هيشربها وحجم المخدرات والكيف اللي هيكيفوا بها فهم قاعدين يحششوا هناك في الأمم المتحدة أه؟ طيب كلهم على بعضهم زي ما انتم عارفين على هذا النحو الحلقة اوشكت على الانتهاء امريكان اكسي بريس دي منظمة من المنظمات الخفية التابعة للعمدة امريكان يونيون برضو نفس الكلام الاتحاد الاوروبي كله تبع هذه المنظمة الخ... الخ... الخفية منظمة الاتحاد الاوروبي بس يونيون نفس الكلام منظمة تابعة لهم منظمة تانية اسمها منظمة العظام والجمجمة منظمات الروتري والليونز وذي منتشرة في كل مكان يعني في مصر ممكن حوالي 80 جمعية او منظمة تابعة للماسونية اسمها منظمة اللوينز ومنظمة الروتري دي موجودين في مصر فما بالك بقى, بقى الامارات فيها منها كتير وفي منظمات خفية وإن كان اسمها غير معلن في المملكة العربية السعودية وفي الكويت ما لهاش عدد وفي البحرين كذلك وموجود في الأردن عد المغرب ياه ما تقدرش في عد نفس الكلام في تونس يا الله على تونس وعلى المنظمات الخفية اليهودية الصهونية اللي تلعب فيها هناك كتير عد عد ليبيا بقى طبعا ما عادش منظمات بقت أسلحة وطحن وبرضه شركة البلاكووتر واكبر الشركات ديت اعلامية للتسويق والمداراة او التخفي او اخفاء هذه المنظمات الخفية شبكة ان CNN العالمية ومديرها تيد ترين ترينر ده طبعا من ضمن الاشياء وهناك منظمات اخرى كثيرة الجمعيات العالميه سواء تجاريه او صناعيه كل دي تبع المنظمات الخفيه للعمده احنا اتكلمنا على جانب سياسي في الامم المتحدة في لعبه الامم المتحده وازاي ان الامم المتحده دي عباره عن العبان كبير في يد اليهود وصورنا لكم المساله بوضوح وشفافيه دلوقتي نتكلم على الشركات الاقتصادية ونتكلم كمان على الاعلام لان الاعلام كارثه كارثه معنى الكلمه اللي بيحصل في بلاد العالم العربي والاسلامي وخصوصا في الدول الكبيره في العالم العربي اللي اعداد سكانها كبار ازاي بينخرم عن طريق ناس من جلدتنا يتكلمون بالسنتنا وخصوصا في مصر والسعوديه وبعض الدول الخليجيه زي الامارات ازاي انه هم بيسعوا الى تدمير البنية التحتيه للمواطن او للبلد في كل صغيرة وكبيرة بحسب امسخ عن طريق الاعلام 1500 قناه عايزين نفرزهم ونتكلم عن مناهجهم ومن اللي تبعهم ومن اللي ضدهم وان كان قول بنسبة تسعة وتسعين في المية أو خمسة وتسعين خلينا نقول خمسة وتسعين في المية من هذه القنوات عبارة عن أبواق إعلامية للعمده الكبير والشيوخ الغفر ومجموعة خونه يمتلكونها إما جهله ببلادهم وبمصالحهم أو من أصحاب الشهوات عايزين يضمروا بلادهم وبلادنا بلاد المسلمين كلهم ويغيروا ثقافتنا عشان نبقى مسخ لهذا العمدة الخبيث اللي بيتحكم في دول العالم بهذه الطريقة الغريبة والعجيبة تحتاج منا إلى بسط وشرح كان في بعض الملفات الفيديو اللي ربما نتعرض لها وفي حاجة كتير والله أنا ما عرضتها يعني أنا جمعتها وتقارير كبيرة وكثيرة حاولت أن أعرضها بس يعني واحد يقول لي يا شيخ احنا خدنا 32 وتعتين حلقة الوقت في الأمم المتحدة وانت شايف ان الموضوع يستاهل ولا ما يستاهلش وبعدين ما حدش يقولي لا احنا هنسيب الدين ونتكلم عندك قناة مفتوح 24 ساعة مفيش وراها غير العقيدة وقال الله وقال الرسول والفتاوى والفقه يعني ما لك في حج قدامك القناة مفتوح 24 ساعة تقدر تتعلم منها زي ما انت عايز اللي هي قناة البصيرة الثانية بفضل الله عز وجل ناس كتير تعلقوا بها وهي نفس التردد 10-8-15 موجود على نفس التردد هذه القناة فنتمنى ان شاء الله عز وجل ان احنا نقدر سالة ان الناس تفهم الحقيقة وزي بقولك يا اخواننا الكلام ده فيه خطورة كبيرة جدا علينا احنا عارفين ان قد يكلفنا حياتنا وحياة اولادنا قد يكلفنا أشياء كثيرة جدا جدا، لكن زي ما نقول الله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين، الأجل محدودة والأرزاق مقصومة وكل سينال ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ إلى أن يأتي اليوم المحتوم نلقى فيه رب العزة والجلال ونسأل الله لنا ولكم السعادة. والتوفيق في الدنيا والاخره سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتب إليك والسلام عليك ورحمه الله وبركاته الذي